عندما انتهى الإمام من شرح المسألة الثالثة والعشرين من مسائل الآيات الإحدى عشرة الأخيرة من سورة آل عمران وكان يتحدث فيها عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا نعم يا ولدي رزقنا الله الصبر ماذا قال مولانا الإمام القرطبي في ذلك قال الإمام إن الله تعالى حض على الصبر على الطاعات وعن الشهوات وأمر بالمصابره فقيل معناه مصابرة الأعداء وقيل إدامة مخالفة النفس عن شهواتها وقيل أي لا تيأسوا وانتظروا الفرج ثم شرح الإمام قوله تعالى ورابطوا فقيل رابطوا أعداءكم بالخيل أي ارتبطوها كما يرتبطها أعداءكم ومنه قوله تعالى ومر باط الخيل فتح الله عليك يا ولدي الان يمكننا ان نواصل لقاءنا مع مولانا الامام هيا بنا الى الكتاب الجامع و القرطبي سبحان الله يا رب الله والله صبر والان يا اخواني بقيت لنا في هذه الايات مسالتان الرابعه والعشرون والخامسه والعشرون اما الرابعه والعشرون فهي ان المرابط في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يشخص الى ثغر من الثغور ليرابط فيه مده ما قاله محمد بن المواز ورواه واما سكان الثغور دائما بأهليهم الذين يعمرون ويكتسبون هناك فهم وان كانوا حماة فليسوا بمرابطين قاله ابن عطيه وقال ابن خويز منداد وللرباط حالتان حالة يكون الثغر مامونا منيعا يجوز سكناه بالأهل والولد وإن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل القتال ولا ينقل إليه الأهل والولد لئلا يظهر العدو فيسبي ويستارق والله أعلم المسألة الخامسة والعشرون وهي المسألة الأخيرة يا إخواني جاء في فضل الرباط أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير عند الله من الدنيا وما فيها وفي صحيح مسلم عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن جرى عليه عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامن الفتان وروى ابو داود في سننه عن فضاله بن عبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله الا المرابط فانه ينمو له عمله الى يوم القيامه ويؤمن من فتان القبر وفي هذين الحديثين دليل على أن الرباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقه جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهو حديث صحيح انفرض بإخراجه مسلم فإن الصدقة الجارية والعلم المنتفع به والولد الصالح يدعو لابويه ينقطع ذلك بنفاد الصدقات وذهاب العلم وموت الولد والرباط يضاعف أجره إلى يوم القيامة لأنه لا معنى للنماء إلا المضاعفة وهي غير موقوفة على سبب فتنقطع بانقطاعه بل هي فضل دائم من الله تعالى إلى يوم القيامة وهذا لأن أعمال البر كلها لا يتمكن منها إلا بالسلامة من العدو والتحرز منه بحراسة بيضه الدين وإقامة شعائر الإسلام وهذا العمل الذي يجري عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الأعمال الصالحة خرجه ابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مرابطا في سبيل الله أجر عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجر عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع وفي هذا الحديث قيد ثان وهو الموت حالة الرباط والله أعلم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله, الله, الله, الله, الله, الله وروي عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها وروي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لارباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم اجرا من عبادة مئة سنة صيامها وقيامها وربط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم اجرا أراه قال من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة ألف سنة وتكتب له الحسنات ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة ودل هذا الحديث على أن رباط يوم في شهر رمضان يحصل له من الثواب الدائم وإن لم يمت مرابطا والله أعلم وعن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة السنة ثلاثمائة يوم وستون يوما واليوم كألف سنة وجاء في انتظار الصلاة بعد الصلاة أنه رباط وقد روى أبو نعيم الحافظ قال في حديث عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة المغرب فصلينا معه فعقب من عقب ورجع من رجع فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يثوب الناس لصلاة العشاء فجاء وقد حضره الناس رافعا اصبعه وقد عقد تسعا وعشرين يشير بالسبابة إلى السماء فحسر ثوبه عن ركبتيه وهو يقول أكشروا معشر المسلمين هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول يا ملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى وقوله تعالى اتقوا الله أي لم تؤمروا بالجهاد من غير تقوى وقوله تعالى لعلكم تفلحون اي لتكونوا على رجاء من الفلاح وقيل لعل بمعنى لكي والفلاح هو البقاء سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والان يا اخواني وقد انتهينا من تفسير سوره ال عمران نبدا بعون الله تعالى في تفسير سوره النساء وهي سوره مدنيه الا ايه واحده نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة وهي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها على ما ياتي بيانه إن شاء الله قال النقاش وقيل نزلت عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقد قال بعض الناس إن قوله تعالى يا أيها الناس حيث وقع إنما هو مكي وقاله على القمة وغيره فيشبه أن يكون صدر الصورة مكيا وما نزل بعد الهجرة فإنما هو مدني وقال النحاس هذه الصورة مكية والصحيح الأول فإن في صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت ما نزلت سوره النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني قد بنا بها ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشة بالمدينة ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لا شك فيها وأما من قال إن قوله تعالى يا أيها الناس مكي حيث وقع فليس بصحيح فإن سورة البقرة مدنية وفيها قوله تعالى في موضعين يا أيها الناس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 واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وفيه ست مسائل الاولى قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم قد مضى في سوره البقره اشتقاق كلمه الناس ومعنى التقوى والرب والخلق والزوج والبث وفي الآية تنبيه على الصانع وقال تعالى واحدة على تأنيس لفظ النفس ولفظ النفس يؤنث وان عني به مذكر ويجوز في الكلام من نفس واحد وهذا على مراعاة المعنى إذ المراد بالنفس آدم عليه السلام قاله مجاهد وقتاده وهي قراءة ابن أبي عبله واحد بغيرها وقوله تعالى بث معناه فرق ونشر في الأرض ومنه وزرابي مبثوثة وقوله تعالى منهما يعني آدم وحواء قال مجاهد خلقت حواء من قصيري آدم وفي الحديث خلقت المرأة من ضلع عوجاء وقوله تعالى رجالا كثيرا ونساء حصل ذريتهما في نوعين فاقتضى أن الخنثى ليس بنوع لكن له حقيقة ترده إلى هذين النوعين وهي الآدمية فيلحق بأحدهما على ما تقدم ذكره في سورة البقرة من اعتبار نقص الأعضاء وزيادتها والله تعالى أعلى وأعلم الله, سبحان الله, سبحان الله. وهكذا يا ولدي فقد أتم مولانا الإمام القرطبي شرحه وتفسيره لصورة آل عمران وبدأنا معه شرحه وتفسيره صورة النساء قد أدركنا الوقت كما ترى قم الآن إلى شؤونك وغدا بمشيئة الله يجمعنا اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن